बुक थू चवालीस अरबातन व अरबाउन अरबा व अरबाउन शाम को बाहर जाना अलखुरूश मसा अन अलख्रूश मसा अन क्या यहां कोई डिस्को है هل توجد هنا صالة ديسكو؟ هل توجد هنا صالة ديسكو؟ كيا يها کوئی نائٹ کلب ہے؟ هل يوجد هنا نادي ليلي؟ هل يوجد هنا نادي ليلي؟ كيا يها کوئی پب ہے؟ هل توجد هنا حانة؟ هل توجد هنا حانة؟ आज रंगमंच पर क्या चल रहा है मैजिलह मल मैराह मैम आज सिनेमा घर में क्या चल रहा है मै दूज सिनेमा मस अल्यूम मैं दूज फी अल सिनेमा मैस एल्योम आज शाम टेलीविजन में क्या चल रहा है ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم क्या नाटक के और टिकट हैं هل ما زالت توجد تذاكر للمسرح هل ما زالت توجد تذاكر للمسرح क्या फिल्म के और टिकट हैं खेल के और टिकट हैं कदम हलमतुजारा कुत अल कदम मैं सबसे पीछे बैठना चाहता हूँ اريد ان اجلس تماما في الخلف اريد ان اجلس تماما في الخلف ما بيتش مي kahi baithna chahta hu اريد ان اجلس في مكان ما في الوسط اريد ان اجلس في مكان ما في الوسط ما سامنے baithna chahta hu اريد ان اجلس تماما في الامام اريد ان اجلس تماما في الامام کیا اپ مجھے کچھ سفارش کر سکتے ہیں بماذا يمكن ان تنصحني بماذا يمكن ان تنصحني بردرشن کب شروع ہوتا ہے مت يبدا العرض متى يبدا العرض؟ هل आप मेरे लिए एक टिकट खरीद सकते हैं؟ هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ هل هنا باس مي کوئی گولف کا میدان ہے؟ هل يوجد ملعب جولف قريب من هنا؟ هل يوجد ملعب جولف قريب من هنا؟ کیا یہاں پاس میں کوئی ٹینس کا میدان ہے؟ هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ کیا یہاں پاس میں کوئی تَرن طال ہے؟ هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟ هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟